سواء عليم. علي. اللي اخو اللي عادين وراها. على قديم خلاص خلاص بقى. <تصفيق> شو قصة ايه? اه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو كان مفروض ان شاء الله النهاردة دين المغرب والقاشة. هنتكلم على موضوع بس هو الاخ محمد صلاح مريض. فما فما عرفت شاعد معي يعني. عشان ايه? حاجات اللي انتو اقترحت اللي انتو اقترحتوها إن ايه? ن... نضع لها آلية للتطبيق يعني. فما عرفت شهد معاه فهه هناخد النهار الضعابي التجويد. واللي هقدر اتكلم عليه في الاستبيان حاجة ايه? حاجة الاولانية اللي هي تتعلق بمادة التجويد. اللي هي مسألة الشرح على الصبورة واللي الناس مش فهموا الكلام ده. ده سهل ان شاء الله. ممكن ايه? ن... نشرح على الصبورة. تمام? صعب هاخد وقت كتير احنا كتير مش كتير. كله كله يعني معينة مثلا واسطه يعني طيب اللي انا هقولها ما انا بقول زي كذا نقرأ. يعني جزء أوه. من القرآن. عمليا كذا اللي بيحصل في دماغك حاضر ماشي طيب يا اخويا هو كان في كان في في الاستبيان واحد كاتب ان التجويد بيتشرح بره الكتاب مش عارف ايه اللي بره الكتاب اللي انا شافعته بس ما فيش اشكال يعني ممكن نلتزم بالكتاب كده عادي يعني مفيش مشكله دي المساله الاولى المسألة الثانيه ايه اه هي مساله اصل الكلام ده مساله ان, إن هو ده في الطيبه وده في في ده مش بره الكتاب ما انت عندك الجزء اللي هو اللي اتكلمنا فيه على قصر المنفصل ده كان لازم اقول لك ان ده من الطيبه من طريق الفيل عن عمرو ابن صباح الصباح حفص ده لازم ده ده الشاطبيه اه بس هو قال في جزء كده في الكتاب بيتكلم عن قصر المفصل من طريق الشاطبيه ما فيش قصر المفصل المفصل لازم يتمد واجب المد كويس فهو بيقول ان ممكن انت تحتاج لقصر المفصل في قراءه الايه الحدر فعشان تقرأ قصر المفصل لابد انك تتبع طريق معين كويس لا هو في الكتاب هو جايب لك طريق ورده الحفاظ اصل بالضبط فهو كاستطراد كتتميم للفائدة جاب لك الجزء بتاعه بتاع الكلام على قص المفصل من طيبة النشر فده في الكتاب مش مبارك كتاب ولا حاجه المشكله يعني لما حاجه دي نفسيه او معرفتش ان هو الواحد لما بيلاقي كم جمله كده ورا بعض لما المثاليته النفسيه بيعمل ازاي يروح مريح ده الكلام ده انا بيتحقق <تصفيق> يحصل في كتير يعني خير مش مش اللي هو انت قاعده وتلاقي كده ماشي ما هو الجمل اللي انت لقيتها ما انتش فاهمه دي ما تقول انا مش فاهم دي يعني ايه ديت هو انت مش فاهمها تقوم جاي ساكت ومريح طب وبعدين هو احنا بنشرح ليه لا على فكرة خد بالك خد بالك, خد بالك ان قال بعض السرف لا يستطاع العلم بالكبر والحياة طبعا مش الحياة ال الحق لا الحياة اه. ده حياة مذمونة. انا حاسأل سؤال طب انا لو سألت الناس كلها عارفه السؤال ده وانا الوحيد اللي مش عارف هيقوله عليا مش عارف. طب ما يقوله. أصل بص كل كلمة في الكتاب ده اتقالت او في غيره من الكتب دي حج عليك يا مقام. اي علم انت بتتعلمه. ده حج عليك يا مقام. تمام? فخلاص بقى طالما كده كده حج عليك خلاص يبقى انت لازم تعرفه. لا نقول الله ده يعني ده فارد لا لا ما تقولش يمكن ما تعتبرش يمكن دي العلم خالص حتى لو انت الوحيد وفي اغلب الاوقات يعني يعني بنسبة 90% او اكثر بالزبط يعني كتير والله كتير انا كنت احضر دروس مثلا مع الاخوة وممكن دروس مع مشايخ يعني فيبه فيه حتة وشفينها في المرة مسلا حضرنا درس مع الشيخ ياسر. الشيخ ياسر فكان بيشرح الفرق ومش الفرق والعقيدة. الكلام في العقيدة عن الفرق يعني. فالمهم ايه? إيه كان في سؤال ايه الفرق بين الفرق قبل ايه? والجماعة. كويس? انا كنت عايز يسأل السؤال ده. فقلت انا الوحيد اللي حسأله وانا كلهم عارفين الفرق وبعدين انا حيبقى شكل وحش. فقلت خلاص بسألش. المهم الشيخ خلص وقال. وقعدنا بقى. سالت اللي جنبي ايه الفرق بين الفرقه والجماعه مش عارف والله سالت اللي على شمالي ايه الفرق بين الفرقه والجماعه اللي مش عارف سالت طب مين ايه الفرق ايه يا الفرق بين محدش عارف خالص طلع كل اللي عندهم مش عارفين يعني دي ظاهره عامه اه فانت ما تحطش المساله دي في دماغك ولو سلمنا ان انت الوحيد اللي مش عارف مش مشكله خلاص ايه المشكلة يعني ان انت الوحيد اللي مش عارف دي المسألة. المسألة التانية اللي احنا نتكلم عليها في الاستبيان مسألة اللغة والمصطلح. اللغة والمصطلح. محطوطين كمواد دراسية موجودة. بس نعم. بس مش دلوقتي. يعني انت عندك التجويد والاصول مش مكملين. مش هيكملوا الاخر يعني. التجويد هيخلص. متعلق باللغه في اخوه بتقول عايزين نزود مادة اللغة والمصرحه تكون مادة موجودة تدرس في المعهد لا في ناس قالوا غير الاداب ان مادة اللغة والمصرحي موجودين موجودين ولا في ناس كتبت موجودين يبقوا موجودين كماد دراسية وفي ناس قالوا ان هما بدل المواد فمسألة ان هما بدل مواد نقول احنا مش هنقطع فيها دلوقتي لسه لسه هتحتاج لبحث ونرجع له محمد فيه لكن كمواد دراسيه هتبقى موجوده يعني التجويد هيبقى هيخلص على نص سنه ويبقى مكانه لغه نعم ناخد التجويد طول السنه والاخبار التجويد طول السنه محتاج تجويد محتاج طول السنه والله هو ال المعدود له انه يبقى نص السنة حوالي خمس شهور تقريبا. خمس شهور احنا توقف نمسح في الانتخابات وكده. ايو ماشي. موشور انت توقفت في عديات مش هتحصل? انا اقصد ان مدة الدراسة مش مدة السنة الدراسية. في فرق طبعا مدة السنة الدراسية يعني من اول ما بدأت لغاية ما هتوقف. اللي قدي دي ممكن تبقى طنشر شهر. لكن مده الدراسه نفسها كمده دي نعم شايفين بس كده شهر كده كده شهرين, شهرين يعني تمام أنا, أنا, انا بعد الانتخابات مكنش عندي شهر كده يعني كده بتبداين من, من شهر جديد جمعه سبت البيت لا احنا من اكثر من شهرين اصل انا قبل الكركم موجودين ان شاء بس في النص من السنة. تمام ماشي من المستراح لا انت هتاخد المدخل هتاخد المدخل المدخل ده من اسهل كتب المصطلح الموجود. يعني يمكن حتى اسهل من كتاب المصطلح. المستراح الدكتور محمود الطحا انا بقول المدخل اسهل من تيسير المصطلح. شوف يعني تيسير المصطلح صعب. لا بجد ولا صعب. اه. شيخ معامد بدوي? لا. لا طب. شيخ معامد بدوي مش ليش راح لمهتدئين في المصطلح. رحمة بدور. ما شاء الله حساب يعنيه. اول اخ منظور من النس انت لاتماخها حالو فالمصطلح يعني. ايه? بقى اخ منظور? نفسي حاضر. اخ ندر. اخ ندر لاخ ندر كم بدلنا مصطلح كنون الدينا خالص والأزيزة. اخيرا ان شاء الله. الخير ان شاء الله. الا بقى الحاجات اللي موجودة في الاااااا الاستفتاء. دي ان شاء الله طب ايه بعد م... أخ ما نوفمبر محمد مذكر ان شاء الله اتفضل من يعني يعني شكل المحلة اعرف انني اعرف انني اعرف انني يعني أنا اعرف انني اعرف انني اعرف انني يعني انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف يعني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني اعرف انني يبقى عوز عاوز ريفل ايه ايه اي ان شاء الله نضرب في فاكتور شاء الله كل الحاجات دي كلها هنقدمها ان شاء الله تمام ما. بعدين انتم ضل بقى وتخلصوا الموضوع ده من الغياب حصل اللي قلت لك امبارح الناس كلها ماشي <تصفيق> الحمد لله شكر لله لا اله الا الله وحده ولا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا احنا كنا خلصنا مرة اللي فاتت المودول تمام بس الالم حين. بس كان فيه موضوع اللي احنا وقفنا عنده ده وما كان مش مفهوم للناس. اللي هو موضوع الايه? الروم والاشمام والسكون المحض والحاجات دي. انت هتعرفها ك كا يعني كمصطلحات وكتطبيق. تمام? وممكن انت غير ملزم بايه? بانك تاخد بيه? كويس يعني انت ممكن تاخد بالسكون المحض وخلاص وخلص. تمام? ما يلزمكش انك تاخده بالروم ولا بالاشمام الا المواضع اللي يجب فيها الروم والاشمام انا كده ايه اه بس المواضع اللي هيبقى فيها روم او اشمام في المصحف هي موضع واحد بالنسبة للحفص اللي هو لا تاملنا صوت يوسف ديت ما فيهاش وجه بالسكون المحض تمام لا بد فيها حاجة من الاثنين يا الروم يا الاشمام كويس فديت هتعرف الوجه اللي لو فيها وايه تاخد دي تمام <تصفيق> حاولوا تاني يا هشام ده اللي نوع عكسه ماشي هنجيب ح... ايه هو كان عند علينا مرتين ايه? موجود ايه ما احنا خدناه بس الناس ما فينش خلانها في ايه لا موجود في كتاب. في ايه هو في في في اخر الكتابه الوقف على اواخر الكلمه في الوقف على اخر الكلمه المهم هو مر معنا الوقف ال ال مساله الرم والاشمام في ايه في المد المتصل وفي الايه المد العارض للسكون تمام? فهنشرح الموضوع ك... كعموما كده. وبعدين ايه? نفصله في البند المتصل والايه? هو آآ العرض للسكو. كويس? احنا كنا فين عند مراتب المدود مش كده? ما خدناش مراتب الموضوع. صح? <تصفيق> <تصفيق> ودلوقتي الوقف ده يكون ايه على ايه ساكن كويس يعني ما نفعش تقف على متحرك. كويس? دي قاعدتين في اللغة العربية. كويس? القاعدة الاولى لا يبتدا بساكن. والقاعده التانية لا ايه? يوقف على متحرك. تمام? دي قاعدتين في اللغة العربية. لا يبتدا بساكن يعني ما نفعش حرف ساكن ابدا به تمام كده? عشان كده العرب اخترعوا حاجه اسمها ايه؟ همزه الوصل همزه الوصل يؤتى بها للتوصل بالنطق بالساكن. تمام يعني مثلا فعل ضربة. الامر منه ايه اضرب كويس اصلا مفيش همزه تمام الضاد دي ساكنه كويس عشان تبدا بالضاد الساكنه مش هتعرف تمام لان لابد الحرف يبقى ايه متحرك عشان تبدا بيه حرف الساكن ممكن ياتي في وسط الكلام او في اخره لكن في اوله لا فجابوا الهمزه ده اهي وسموها همزه الوصل سموها همزه الوصل ليه لانه يتوصل بها النطق بالساكن. كويس كده? قاعدة لا يبتدأ بايه? بساكن. قاعدة التانية لا يوقف على متحرك. كويس? يعني لما توقف على كلمة على حرف في كلمة لابد ان يكون ايه? ساكن. ما ينفعش يكون متحرك. تمام? أنا ده لسه مدخل الكلام اللي احنا هنقوله. الحمك الله. طيب. عندنا لا يوقف على متحرك. الوقف. تمام? هيبقى على ثلاث. يا الحمك الله. وقف هيبقى على ثلاث اقسام اما وقف بالسكون المحض محض يعني إيه؟ يعني خالص سكون بس ده معناه مداخل. سكون بس كويس واما بالروم. يا اما بالإشمال. عرفنا معنى السكون المحض انه سكون ايه? بس. سكون خالص. كويس? الروم معناه وبعض الناس يسميه اختلاس وبعض الناس يسميه الايه? الاخفاء. تمام? زي ما قلنا في اول الكتاب خالص لما كان بيتكلم على اخفاء المين السكنة عند الباء تمام? قال ان الاخفاء حاجة من اتنين. هما اخفاء الحركة ايه? حرف. ماشي? واخفاء الحرف ضربنا له مثال اللي هو الايه? النوم السكنة والميم الايه? السكنة. اخفاء الحركة بقى اللي هو ده. اللي هو الروم ده. ماشي كده? لا تخفي الحركة مش تخفي السكون. ال الروم معناها اخفاء الحركة مش السكون. السكون هتخفيه ازاي? اه. اه. ده معناه معناه انك بتعمل ايه? الاتيال ببعض الحركة. عندنا الحركات ايه? تلاتة? فتحة وضم وكسره تمام? يعني هجيب بعض الايه? الحركة. كويس? وبعض الناس قال اللي هو حدد البعض ده بالتلتين. مش هتفرق معنا البعض ده اديه. المهم انه نتين بايه? ببعض الحركة. ماشي? كويس? طيب. يبقى انا لما حقف على كلمة بالروم. هشوف الكلمة دي متحركه متحركة حركه حركة. ولما قف هجيب بعض الحركة ديت بس هناخد بالنا ان الفتح ما روم روم اتناشي يبقى الروم ينطبق على على الضمة والكسرة بس كويس يبقى لما حاف بالروم هجيب تلتين الضمة او تلتين الليه الكسرة كويس ده معنى الروم المثال والمثال هنجيب نمشي عليه ال سكون السكون المحض والروم والاسمام كده فهمنا الروم تمام انت معايا يا احمد انت المعنى من ولا في حاجة ماشية في الكوبايه اغطسها ونكونها تقريبا الحبوب اللي ايه يا سلام خبرة قديمه <تصفيق> <تسألة> دلوقتي اسم ايه بقى كوشنتين المد اسمه ايه دلوقتي ما حصلتش انت الاسم الجديد قابلوا يغيروا اسمه ميز. خلاص كده يبدا معنى الروب خلاص فين معنى الروب الاتيان ببعض الحركة كويس في الكسرة والضم بس حلو طيب الإشمام معناه تحريك الفم كهيئة الضم الضمة يعني كهيئة النطق بالضم تمام بدون التلفز بها. تمام يعني كأنك بتنطق بالضم بس بدون ما يظهر ده في الصوت إيه الإشارة آه. ايه? اه في الضم بس. يبقى انا بحرك الشفتين على هيئة الضم بدون التلفظ بالايه? بالضمة. تمام? والاشمام حيبه في الايه? لا مفيش الفتح برا خالص. لا فراوم ولا فيش مام. تمام? يبقى الاشمام حيبه في الضمة بس. أصل انت دلوقتي عقلا كده. نقول ان اللي معناه انك تضم الشفتين كأنك هتنطق بالضمة مع عدم ظهرها في الصوت. يبقى هتنفع في ايه? مضم. في الضمة بس? هتيجي في الكسرة ازاي? مش هتنفع في الكسرة ولا في الفتحة. تمام? ايه? فتحة. معلش فتحة. سمع. ايه? تعريفة. على هيئة النطق بالضمة بدون ظهرها في الصوت. ماشي? هو موجود عندك التعريفة مش هتفرق التعريف معنا كتير. المهم المعنى يوصل لك ماشي. كويس كده طيب يبقى ده ما فيوش اي حركة حركة اقصد الفتحة والبامة والكاسر يعني وده ما فيوش اي حركة بل تمام وده اللي فيه ليه حركة بس بس ايه بعضها مش كله تمام دي مسألة مسألة التانية <تصفيق> ان الروم دي كقاعدة كده عند جامعة التجويد وعلم القراءات ان الروم كالوصل تمام الروم يساوي ايه الوصل وده حيفيدنا في ايه حيفيدنا في حاجة ان خلينا ناخد المثال الاول وبعد كده ايه نقول مسألة الروم كالوصل دي هتفيدنا في ايه دلوقتي احنا قلنا ان الباب ده هو خدنا مرة مره مرة في ايه؟ المد المتصل ومرة في ايه؟ في المد العرض للسجون طيب تعال نشوف المد المتصل كده المد العرض كويس؟ المد المتصل لازم نجيب تلات ايه؟ أمثلة مثال الهمزة فيه طبعا هيبقى على الهمزة المتطرفة بس تمام؟ هيبقى مثال فيه الهمزة مفتوحة المثال في الهمزة مكسورة ومثال في الهمزة تمام؟ مثال في الهمزة مفتوحة زي والسماء بنيناها بأيدي الونار المرسعة ماشي الهمزة فيها ايه مفتوحة مثال للهمزة المكسورة والسماء والطارق والسماء ذات البروج. مو من الهمزة في ايه؟ مكسورة. فيه مكسورة. <تصفيق> اه. ويا سماء اقلع. ماشي? بنا عندي كده همزة مفتوحة وهمزة مكسورة همزة ايه? مضمون. طيب نطبق الامثله عليه اول قبل ما نطبق الامثله هنقول ان المتصل عندنا بيمد كم حركه اربعه وخمسه واذا كان الهمزه متطرفه موقوف عليها بيمد كم ست حركات يبقى انا عندي تلات اختيارات في التلاتة دول عند الوقف ايه لا لا احنا جايبين تلاتة امثلة هنطبع عليهم التلاتة دول. ماشي? يبقى ان عندي المتصل بيتمد اربعة او خمسة. وازا كان همزته متطرفة موقوف عليها. خد بالك وركز على موقوف عليها دي عشان هتفرق معانا. همزته متطرفة موقوف عليها يبقى كام? ستة. تمام? طيب لو همزته متطرفة وصلناها. يبقى اربعة وخمسة. مفيش فيش ستة بقى خلاص. تمام كده? يبقى نفهم الفرق بين الموقوف عليها والايه? والموصولة. تمام? يبقى نعمدي المتصل ده بيتمدى اربعة وخمسة وستة. طيب تعالوا نطبق عليه بقى انواع الوقف التلاتة دول. طيب. والسماء بنيناها. هافعل ايه? تبقى ايه? والسماء اربعة وخمسة وستة ايه? حركات. كويس كده? يبقى حايب عندي تلات ايه? ثلاث اختيارات ماشي كده 4 وخمسة 5 وست... و6 احنا بلاش ما لناش دعوه بالوصل كويس طيب الهمزة مفتوحة. يبقى هينفع اقف عليها بالسكون محظ ينفع تمام يبقى ديت شغاله معنا سكون محظ ينفع اقف عليها بالروض لا للفت بالسكون يعني دي والسماء والسماء سكنت الهمزه بس وقفت على الهمزه بالسكون بس تمام ينفع هينفع افعلها بالسكون المحض ينفع افعلها بالروم لا لان الروم ما بيدخلش الايه المفتوح تمام ينفع افعلها بالاشمام لا ينفعش لان الاسمام لا يدخل الايه المفتوح تمام لا يدخل مفتوح هو بيدخل الضم بس طيب يبا حينفع عقف عليها بسكون المحط. باربع حركات وخمس حركات. وست ايه? حركات. تمام كده? يبا ديها ده ايه? تلات اوجه. ماشي في الهمزة الايه? المفتوحة. وجه باربع حركات. وجه بخمس حركات واجه بست حركات. التلاتة مع الايه? مع سكون المحط. كويس? طيب. نيجي للتاني. والسماء ايه. الهمزة مكسورة. تمام? برضو اربعة وخمسة وست حركات. كويس? طيب. هقف عليها بسكون محط. اه. ينفع سكون محط بيخش المفتوح والمكسور والمضمون. تمام? هقف عليها بسكون محط باربع حركات وخمس حركات وست حركات. يبقى انا كده عندي كم وجه? تلات اوجه. تمام? طيب. ينفع عليها بالروم? اه ينفع. ليه? لانه بيخش المكسور والمضمون. طيب. ايه? بالظبط دي اللي ح... القاعدة دي حطبقها هنا بقى. الروم كالوصل. يعني لما حاف عليها بالروم حاف عليها بكم وجه؟ اتنين بس. اربعه وخمسة. ليه? لان انا لما بوصل بوصل باربعة وخمسة. الستة ده بيكون امتى? في الوقف بس. تمام فالروم كان وصل يبقى خلاص يبقى مش هينفع افعلها بكام حركه ست حركات عند ايه عند السكون المحض عند اه بالظبط ماشي بلاش عند السكون عند في غير الروم نقول وقف بالسكون المحض اصل اقصى بالاشمام زيه, زيه. لانه مش الوصل لانه مفيش حركه بنقول ان المد المتصل اللي همزته متطرفه موقوف عليها يجوز ليها فيها كم وجه 3 ان انا اسعليه باربع حركات وخمس حركات وست حركات كويس لو وصلته يبقى اربعه وخمسه بس ما فيش سته لان السته عند الوقف بس يبقى انا لو وصلت ديت وقلت والسماء بنيناها يبقى هوصلك كم حركة؟ اربعه وخمسة بس مينفعش امده ست حركات كويس عندنا قاعده بتقول ان الروم كالوصل ماشي كده يبانا لو وقفت بالروم عاديه هقف باربع حركات وخمس حركات بس مش هقف بست ليه لان الروم كالوصل ماينفعش اوصل بست حركات يبانا مينفعش اقف بالروم بيه وست حركات برضه ماشي كده الرومك <تصفيق> ده <تصفيق> ايه عشان يعمل في حركه شوف في حركه اه نعم ما تبصش مش تو بس يعني هتبقى عامله ازاي سال صوتي كده والله بس هنجيب الاوجه بس وبعدين نقول يبقى الروم بقى في ايه بقى في وجهه صح? اللي هم ايه? اربعة وخمسة بس. يبقى كده تحصل عندي كام وجه? في الوقف على مقصور الهمزة. خمس اوجه. تمام? اربعة وخمسة وستة مع السكون. واربعة وخمسة مع ليه? مع الرو. تمام? ينفع على فعلها بالاشمام. ينفع. تمام. ينفع. يجي بالليه? اه. لا ماشي. خلاص. ما ينفعش اقف على بالروم ان الهمزة ايه? مكسورة وقلنا إن, الـ الـ الـ نعم. ان الاشمام ما بيخشش في المكسور. بخش في المضموم بس. تمام? يبقى كده تحصل عندي كام وجه? خمس اوجه. ماشي? طيب. نقول الخمس اوجه دول. طبعا اربعة وخمسة وستة بالسكون المحد خلاص? تمام? الروم معناه انك تجيب ب بعض الحركة. طيب. والسمائي والطارق. مثلا. لو حقف على ثمة السماء. بالروم باربع وخمسة. بحمد اربع حركات توقف بالروم على الهمزة. وحمد خمس حركات توقف بالروم على ايه? على الهمزة. تمام? اربع حركات تبا والسمائي. ايه? اللي بالاخر تضيلي هي ايه? بعض الكسر. تمام? اصنعه القريب دونالب عيده <تصفيق> <تصفيق> معرفتش تكمل ممكن لا مش السماء السمائي مش ايه <تصفيق> كأنك هتكسر الهمزة بس مكملتش تكسر <تصفيق> لاشي انت عرفها ويعرف تطبيقها بس مش لازم ايه اسمع اسمع معلش قبلها عشان في كلها ماشي حاضر نجي. نجيب واحدة واحده ايه لا اه اه كل ده في الشاطويه الاصحاب انت بقولك ما انت ليك وجه? الوقت بسكون معنت خلاص تشغلش المقبع بالرام ولا مثلا هؤلاء هؤلاء مد متصل همزته متطريفة موقف عليه. تمام؟ قال أم بئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صديقي. حل؟ وعلم هذا من أسماء كلها. ثم قال الملائكتي أم بئوني باسماءهم. طيب قلنا <تصفيق> إيه حنبدأ من أول أم مثلا تمام ونقف على إيه؟ على هؤلاء ان بؤني هؤلاء. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دي اربع حركات تمام ممكن تقف عليها بخمسه يبقى هتطول في المد شويه تمام على نفس الوقف اللي انت وقفت عليه لا لا لا اصلا مش لازم اصلا دلوقتي الوقف على هؤلاء اصلا مش وقف لا حسن ولا كافي ولا تام ولا حاجة خالص او مثال لكن ما فيهاش وقف اصلا باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين انت هتكمل الكلام ماشي هنكمل بقى خمس حركات بقى هتمد شاي تمام انبئوني باسماء هؤلاء ماشي <تصفيق> يبقى معانا اربع حركات وخمس حركات بالايب الراوم. كويس كده? يبقى كده خمس ايه? اوجه. بالنسبة للي ايه? المضمون بقى. برضو عندي المادة المتواصل همزته متطريفة ما نقف عليه باربعة وخمسة وستة. مع السكون المحط يبقى كده ايه? تلات اوجه. كويس? طيب. يوقف عليها بالراوم. اه يوقف على براه. تمام? كم وجه? اربعة وخمسة بس. وجهه. تمام? نفس المسألة اللي احنا عملناها هنا هتبقى هنا. بس بدل ما هجيب تلتين الكسر هجيب تلتين الضم. اللي, اللي هي بتاعت سلطهود وقيل يا ارضو بلعي ماءك، اكي ويا سماء اقلع. هنقول وقيل يا ارضو بلعي ماءك اكي ونقف على ايه? ويا سماء. وقيل يا انضب بلعماءك ويا سماء ماشي <تصفيق> ايه لا احنا بنتكلم عن الروم دلوقتي ملوش دعوه بالاشمام خالص مش ممكن لسه ما قلناش عليه ماشي كده اربع حركات انا لسه ما جلاش الاشمام دلوقتي يبواجهين. اربع حركات وخمس حركات زي ما احنا عملنا في سماء تمام؟ هنجيب ايه؟ خمس حركات وتبقى برضو نفس المسال ده كده الروح طيب يوقف عليها بالاشمام؟ اه يوقف عليها بالاشمام بس هناخد بالنا ان الاشمام زيه زي السكون المعرفة مفهوش حركة اه مفهوش حركة حركة طبعا انا اقصد مفهوش حركة يعني حركة من حركات الثلاثة هيبقى زي السكون يبقى يوقف عليه بكم واجه؟ اربعة وخم كده عندي الاشمام. كم وجه? تمام. تلات اواجه. تمام? اربع حركات مع الاشمام وخمسة مع الاشمام وستة مع الاشمام. تمام? الاشمام زي ما قلنا عبارة عن ايه? حركة الشفايف بس. طيب هقف على السماء دي ازاي? خد بالك ان الاشمام ده هيبقى ايه? ما فيهو الصوت. يعني هتشوفه بس مش هتسمعه تمام؟ غير الروم الروم ممكن تسمعه لكن الاشمام ما تسمعوش ماشي؟ ايه؟ في الموصول فيش اشمام في الموصول اصلا مش قصدي مش قصدي الموصول انا عزل وما يفوص الكلمة زي تماما لكن الخاقف عليه هنا مفروض صعب اه لازم صعب وخاص ليه يعمل حاجة صعبة ليه؟ طيب عشان انت هتعمل حركة بققك بس يعني مثلا دي وقيل انضب بلعي ماك وياسما ايوه سماء. الصعوبه في ايه انت هتقف بس ده الاشماء ممكن بكلم ان يعني ايه هي انت ايه انت حتوقف وتحرك شفاي. ايه دي لا لا لا فايدته في اللغه فايدته في اللغة. ان اظهار ان الحركه اللي كانت على الحرف ضمه لان في بعض الحروف بعض الحروف ما بيظهرش الحركه اللي كانت عليها ايه في حاجة في حاجة اسمها الادغام الكبير ده هنوضحها بس مش من بره الكتاب الكبير ابو عمرو البصري بيعمل حاجة اسمها الادغام الكبير يعني ايه ادغام كبير يعني اي حرفين مثلين او متقاربين ورا بعض حتى لو متحركين بيدخلون في بعض ماشي? يعني مثلا ماذا لككم مناسبكم ماشي خلاص يعني <تصفيق> <تصفيق> زي مثلا يعلموا ما بين ايديهم وما خلفهم. يعلموا. الميم مضمومة والميم ايه? تاني ربعدها ايه? مفتوح. ماشي. هو بقيم جاي ايه? لسكن الحرف الاولان ومدخل رفتنين. يعلم ما بين ايديهم. كويس? المهم. ففي بعض الحروف ما بيبانش ان كان عليها ضمه. ده مثاله عندنا في حفص ايه? كلمة تأمن في صورة يوسف. تأمن دي اصلا ايه? تأمنون صح كده? تأمنوا نون مضمومة وبعدها نون مفتوح. دي كلمة من الكلمات اللي فيها اضغام كبير عند حفص. عمل ايه حفص في في الكلمة ديت? شايل ديت. الضمه دي. دي؟, دي. فبقت الايه? فبقت النون ايه? ساكنه شل الحركه بتاعتها? طيب. انا عندي في التجويد اللي احنا خدناه النون الساكنه لما يجي وراها نون متحرك نعمل ايه? اضغام بغنة. صح? فبعد كده. صح؟ شيء مرسوم عندنا كده في المصحف؟ طيب. انا عايز اقول بقى للقارئ اللي حيقرأ خد بالك وانا بعلمه نخد بالك النون ده هيك مضموم فاعمل ايه؟ الاشمام. الاشمام عشان ابيين له ان النون دي كات مضمون. خلاص؟ قالوا يا ابانا ما لك لا تأمن ما نطاطش بهمز لا تأمن مش... لا تأمننا على يوسف ماشي? وفيها وجه الروم ان انا حنطقها بالضمة بس ايه? بس بسرعة. قالوا يا ابانا مالك لا تأمننا على يوسف. اه? انت خدت بالك ان المم... اللي انا قدتها دلوقتي زي مالك لا تأمننا على يوسف تأمننا في فري بينهم والاتنين زي في فرق يا ابن ولا لا في هو ده اللي احنا هنعمله ان انا ببطل في دي شويه ودي اللي دي دلوقتي موضوع كبير حرك شفتي بس ماشي قالوا يا أبانا لك لا تأمنا على يوسف عند الشدة بتاعت النوم مش هينون مشددة فيها غولنا آه. اه حتى لو وقفت مش هتفرق ما انت هتوقف على الألف و... و... هتوقف على الألف اللي في الاخت ديت مش هتوقف على النوم وصلا اه وصلا او وقفا بصد في النص مش زي دول آه. الف نص كلمة في الألف تمام؟ فدي وصلا ووقفا هتعمل فيها كده خلاص كده بالرومه هتنطق الضمه بس سريع طولتين الضمه قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف مش هتفرق يا ابني سواء لا تأمننا لا تأمننا مش هتفرق في الوقف والوصل في الزبط. يبقى كده وصل عندنا ايه تمن اوجه في الايه في المضموم الهامزة المتطرفة تمام يبقى عندي ثلاث أر... تلات اوجه مع السكون المحت وجهين مع الرو وتلاتة مع الايه مع الاشمال كويس كده فكده تمن اوجه خلاص يبقى ده بالنسبة للايه للمد المتصل ماشي نيجي بقى على المد العارض للسكون المادة المد العارض السكون برده هنجيب له تلات امثله مثال مفتوح الاخر ومثال طه ما فيش هنا زاد ومثال مضموم مكسور الاخر ومثال ايه مضموم الاخر ماشي مثال مفتوح الاخر زي المستقيم ادينا الصراط المستقيم ما ماشي <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> اه نفس الكلام لا مفيش جديد المجرور زي ايه الرحيم الرحماني الرحيم بيه. ماشي مثال المضموم زي ايه نستعين كلها من الفاتحه المدن العرض للسكون عندي فيه كم وجه إجمالاً مع اسواق بقى من السكون وروم واشمام؟ اتنين واربعة خمسة ايه بقى؟ اتنين واربعة وستة حركات ماشي؟ حركتين واربع حركات وست حركات يبقى عندي فيه تلاتة أوجه كويس؟ طيب لما يجأ أفعى مستقيم والحرف الأخير واتحرك بالفتح حقف بكم وجه بقى؟ ثلاث اوكون لأن سكون محظ بس فيش لروم ولا ايه ولا اشمال بقى عندي حركتين اربع حركات ست حركات مع سكون المحظ ايه عارض مش فاهم العارضين يعني عارض مش فاهم ايه العارض لا تذاكر بقى مد العارض من الدرس اللي فات وبعدين تبقى مد العرض للسكون معناه باختصار شديد كده ان يبقى في حرف ساكن بسبب الوقف ماشي حرف مد او لين حرف مد ايه او لين يعني لين يعني لين بقى لا لا ماشي خلاص ماشي فاهم يعني لين ما فاكل فاكل فاكل. فاكلة. فاكلة زي ما قلت يعني, يعني. لا مش ايه حرف مد حرف مد اللي هي ايه بس كده دول اعرف ابو ولا ولا الموضوع بتاع ده في دماغك حروف, الـ حروف الـ المد حروف المد واللزم اه حروف المد دول ليه يا سيدي استنى شو استنى شو بس استنى هي اللي ان في حرف ناقص طيب ماشي بلاش يا ايه اذكر بس عميزي. حروف المد الرسم الالف والواو بشروط ايه هي الالف لما يجب قبلها فتح لما يجي قبلها لما بقى يجيب كسر امم لما بقى ده شرط في شرط تاني الشرط التاني امم قول يا محمد انت ما يا محمد اخس عليكم محمد كنت انت شاظم ان انت كده خالص هو كده على طول ان الحرف نفسه يبقى ساكن بتساعده مش فكر وعرفها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب يبقى الالف تكون ساكنه قبلها مفتوح والواو تكون ساكنه قبلها ايه الواو <تصفيق> اه والياء تكون ساكنه قبلها ايه حلو دي تبقى حروف مد حروف اللين اللي هي ايه الياء وحرفين حلو هما ايه انا بكلم بس الياء <تصفيق> مش سامع يا ابني كويس طيب شروطهم ايه؟ مفتوح لا كده ما ينفعش على كده عيب امم مفتوح بس في شرط تاني. لا ما كده خالص مش عارف والله انتوا مش صغيره ها مش عارف يبقى حرفين ساكنين حرفين اه الواو والياء لا الواو ساكنه وقبلها مفتوح والياء ساكنه وقبلها مفتوح طب وايه الفرق ايه المشكله وبين الين دلوقتي واحد الحاجه دي وبين ال اللي... جولنت بس يا ابني <تصفيق> <تصفيق> بس يا حبيبي بس, بس لا ما تقولوش ما انا بساله وانا واقف جمب <تصفيق> قدامه وهو يكون قبل الواو والياء مفتوح اه ماشي اه ايه خلاص معصدر. هناك قبلها مش مفتوح هناك لا قبلها, قبلها ايه اه يبقى عرفت اي حروف المد وحروف الليل? طيب. ماشي. يبقى كده ده هيبقى اتنين واربعة وستة مع سكون المحط بس. مفكوش لروم ولا ايه? ولا اشمع. كويس? طيب. المكسور برضو اتنين واربعة وستة. حل? ايه? ايه اللي في السكون ما هيبقى اتنين واربعه وستة مع السكون مع ينفع خش في الرو? لا بصفة ليه بصفة ليه بصفة لا بصفة ايه? ينفع? <تصفح> كم واجه بقى؟ اللي هو؟ آه. ليه بقى? ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه باتنين لانه مادي طبيعي. فخلاص هيوصل بحركتين بس. ماشي. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تمام? فيبى هيوصل باتنين. وعندنا تلاتة. سكون يكون المواحد يبقى كم وجه? خمسة ايه? يببه اربع او. تمام? ما يفعش معنى. بحب فيه كم وجه? في الوقف على المكسور. في المادة العارض اربع اوقع. تمام? لان هيوصل باتنين بس. وبسكون واحدة ثلاثة يبقى ايه? اربع اوقع. تمام? نفس المسألة برضو في الرو اللي تيان بايه? سلسايل حركة. يعني حقف على الرحيم. حقف عليها بايه? الحركتين بس. مع ايه? مع الرو، تمام? الرحمن الرحيم. <تصفيق> يا ابن ملك. <تصفيق> <تصفيق> الرحمن الرحيم مش باينه برده لا نجيبها تاني فهي كانت واضحه هنا طيب نجيب دي تاني الرحمن الرحيم برضو مش باينه كده من غير من غير من غير الروم الرحمن الرحيم هو هو عن ولا الميم مش فاهم الميم في مش داخل معانا اصلا ايه لا دي ميم ما يعني يا فا برده ال السماء دي قول يا محمد ليه؟ ليه؟ ليه؟ لا مش كده هو مين كمان صح ماشي. ماشي طيب نستعين طيب هو ايه كمان يبقى وكان وجه كده سبع اهو ماشي هيبقى برضو ايه الروم هيبقى الروم برضو مع حركتين الناس تعينه ماشي الروم كالوصل. كان ماشي عايز تحطها حطها بس مش هتبقى لها فايده قوي يعني لان هو موقف عليه بالسكون. فحبه زي زي السكون المحض بالضبط ماشي مش, مش كيرا عايش تحطها عندك اكتبها عندك مش مشكله مش مام برضو حبه ايه اتنين و و ناس تعين بس بدون ايه بدون صوت ماشي يبقى ده في المد العرض كويس يبقى ثلاث اوجه مع السكون المحض في المفتوح الايه الاخر واربع اربع اوجه مع سكون محظ وحركتين مع الرو بالنسبه للميه لمكسور الاخر وسبع اوجه ثلاثه مع سكون محظ واثنين مع الرو وواحد مع الرو وتلاتة مع ايه مع الاشمام في المضموم الاخر <تصفيق> لا فيه؟ في لا في في نفس الحاجات ها ماشي كده يبقى كده خلاص الشمام والروم والحاجات دي اتفهمت واتفهم الاوجه بتاعتها ايه لا ده مشترك بين الاثنين المشترك الوقفه على اواخر الكلم ده في العموم بالتسميه معرفش اسمه ممكن كده عند العرب يعني الرمو الاشمال عند العرب اسمهم كده لكن ليه سمو ممكن الاشمال على مراتب ايه? مراتب المادة. اول حاجة نعرف مراتب المادة ايه دي ايه? لازمتها ايه? يعني احنا ايه? يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض مش ممكن. مش ممكن انت يعني انا كده طمنت ان العيب ما كانش عندي. ايه طلع اهو اللي لا واتصدقوا واتصدقوا اشوف فين استعد مراتب مراتب المد احنا بنعرف ليه مراتب المد مراتب المد بنعرفها اولا عشان تساوي المدود يعني انت عندك مثلا مد متصل ومد متصل جون في ايه واحده مديته في موضع يبقى لازم تمده في الموضع التانيه زيه كويس المساله مسألة التانيه ان لو جه مد ومد من نوع تاني في نفس الايه ومديت الاضعف عدد معين من الحركات يبقى لابد تمد الاقوى زيه او أكتر مش اقل تمام يعني مثلا اجتمع عندي مادة منتصل ومادة عارض. الاقوى فيهم العارض. انا مديت المتصل اربعة. يبقى العارض اجيبه كم? اربعة او ستة. ما ينفعش اتنين. تمام? دي حاجة. حاجة التالتة. انت هتلاقيه موجود موجود? ليه مراتي المدود اهي? صفحة. حت... من اللي بيقوها? مم. بسم اللي هي ايه المراكز يعني احنا قسمنا احنا عندنا انا لسه اتكلمت انا بقول بقول نعرفها ليه بالاول ما قلت ما لسه مقسمناش حاجه خلاص كده ا عشان لو اجتمع مد مد في, في, في كلمة واحدة سببان للمد يؤخذ بالايه بالاقوى ويهمل الايه الاضعف كويس دي بنعرف مراتب المدود عشان المسألة دي كويس كده طيب مراتب المدود طيب اعرف لا لا الكلام الاول والله ليه لا بس ايه كده اه فبدل اه خليت هو يعني مثلا فرضنا ان واحد قرأ المد المنفصل 4 وجيه على المادة العارض مادة حركتين بس ده تبقى قرأته غلط؟ مش غلط بس مخلة لأحكام القراءة زي مثلا واحد جاب المد المتصل احنا عندنا المد المتصل عند حفص أربع حركات وخمس جابوا ثلاثة بس تمام؟ دي قرأته غلط؟ لا مش غلط بس ايه؟ عيب في القراءة ماشي؟ الغناء جاب حركة واحدة وايه؟ وكمل تمام؟ او زودتها عن حركة او موحدش موحدش بالمدود مثلا يعني مد المفصل هنا اربعة وقام جاي قصره اثنين ده ايه مش مش خطأ في القراءة يعني كده مش مش بيقراء غلط بس ايه اخل باحكام القراءة ماشي <تصفيق> فدلوقتي عندنا زي ما قلنا ايه ان مراتب المدود دي بنعرفها عشان توحد المد نمر اثنين ان لو في مد ضعيف مديته يبقى تسوي بي الاقوى او يزيد ما يقلش وإن لو اجتمع في كلمة واحدة سببان للمد يقدم الأقوى وايه ويهمل للايه؟ الأضعف ماشي؟ عندنا مراتب المدود بيرتبوها على حسب إيه؟ على حسب سبب المد سبب المد لو ثابت وصلا وقفل يبقى أقوى من اللي يثبت في الايه؟ في الوصل بس؟ كويس كده؟ عندك المد اللازم ده سببه ثابت وصلا وقفا ويلزم مده ست حركات فده اقوى ايه اقوى حاجة كويس بعديه المد المتصل سببه واجب آه آه ثابت ايه اكتب ترتيبها ترتيب المدود ديت في القوة والضعف على حسب ايه سبب المد ماشي سبب المد ثابت وصلا ووقفا او ثابت ايه اصلا فقط. ماشي كده. وعلى حسب حاجة تانية. مقدار الايه? المد. مقدار المد لو هو يلزم مده على حاجة واحدة. تمام? يبقى اقوى من ايه? من اللي يجوز في كذا وجه. تمام? يعني أنا عندي دلوقتي المد اللازم. ثابت. واصلا وقف. كويس. ويلزم مده 6 حركات تبنقارنه بالماد المتصل المد المتصل سببه ثابت وقفة نصلاً ولا لم تثابت صح؟ يعني الحرف المده الهنزة في كلمة واحد يبقى سواء وقفت عليه او وصلته حمده كم حركة حمده اكتر من حركتي كويس؟ بس مقدار المد بتاعه متغير يعني ممكن 4 وممكن 5 مايلزمش مده بمقدار واحد كويس كده طيب ايه انا بقول ان ترتيب القوة المادة على حسب حاجتي اول حاجه سببه هل هو ثابت وصلا نقفا ولا ثابت وصلا بس ونمرة اتنين مقدار الايه مادة بتاعه كويس سببه لو ثابت وصلا نقفا يبقى اقوم الايه من ثابت وصلاً بس؟ تمام؟ لأن نسابه موجود في سواء في الوصل أو في الوقف لو يلزم مده بدرجة واحدة أو عند مقدار واحد تمام؟ ده يبقى أقوى من اللي من اللي بيتغير ماشي؟ ما عندي المد اللازم فيه اللي اتنين. إنه ثابت وصل موقفاً ويلزم مده بمقدار واحد اللي هو ست حركات آه ده أقوى أنواع المد ما علينا من الأمثال الأمثال تقدمت وخلاص خلصنا منها الماد المتصل ثابت وصلا وقفا سليم مزبوط لكن ماده ايه بيتغير يجوز في اربع ويجوز في خمسة ولو هو متطرف الهمزة واخد بالك موقوف عليه يبقى ستة ايه ستة حركات ماشي بعد كده الماد اللي العارض للسكون سببه ثابت وصلا وقفا قول ما حجيبه حجيبه ان شاء الله بس حنعرض مراتب المد بس الاول عشان تعرف مين الاقوى ومين اضعف تقدم مين وت... وتهمل مين المد العارض سببه ثابت امتى واقفا بس يبقى عشان كده نزل عن ايه المرتبه بتاعت الناس دي بيمد اتنين واربعه وستة. تمام لكن السكون بتاعه بيبقى في الوقف بيبقى فين في نفس الكلمه تمام كده ده اللي هيخليه يتقدم على الايه المد المنفصل في نفس الكلمه يعني لما حق... اه عامل كلمه نستعين تمام لما حاف عليه السكون فين في نستعين صح كده يعني في نفس كلمه الايه اللي فيها حرف المد مم. انت معي ولا شمعي هقولك دلوقت المد المنفصل ده ثابت وصلا ووقفا وصل. وصلا بس ازاي وصلا بس انا قلت ووقفا اه وصلا بس مم. يعني ثابت وصلا بس لو قلنا مثلا انا اعطيناك فين سبب المد الالف دي مع الهمزه دي مش الالف الواحده حلو كده يبقى اجتماع الالف دي مع الهمزه دي هو سبب الايه سبب المد المنفصل طب لو فصلناهم مفيش ايه ضربه يبقى هو ثابت ايه في حاله واحده بس مش في الحالتين ماشي طيب سبب المد موجود في نفس الكلمه ولا متوزع على الاثنين ده المعنى اللي قولنا المد العارض تقدم عشان ان كلمة مستعين مثلا دي امتى هنبدا 2 و4 و6 لو وقفت مش كده انت معايا محمود ولا فين طيب يبقى ده بمد في حالة الوقف بس كويس سبب المد فين في نفس الكلمة انا اقصد في نفس الكلمة بتاعت حرف المد لان ايه اللي بيتمد حرف المد يعني ديت انا قلت هنا قلت سبب السبب المد هنا بس ليه ما قلتش هنا لان المد هنا مش هنا ماشي فده ثابت فين اصلا سبب المد موجود فين متوزع على الاثنين ان فيه همزه هنا والف هنا لما اجتمعوا مع بعض عملنا المد لو فصلناهم ما عادش له قوه خلاص ما عادش في مد اصلا تمام ده لو ايه لو وصلنا انا بقول بنته في حال الوقف بس لو وصلنا لسه في قوة يتمد بس هيتمد حركتين بس ماشي لان سبب المد موجود في نفس الايه بس طيب ده مش شرط ده يعني ان <سؤال> <سؤال> والله <يفرنت> ولا <كيلو>. <ستثق> يعني مش شرط زيادة يعني يعني مش شرط الزياده هو موضوع ده معنى ده معنى صح كده اه اه ماشي أو ممكن تعتبره لو عايز تعتبره سبب تالت مش إشكال. أصل بس الحاجات دي ممكن بتبش مكتوبة بالصورة دي. أنا بحاول أفهمه لك بس. انت عايز تكتبها بالصورة دي اتنين بس ماشي عايز تكتب ثلاثة وتحط هنا إن سبب المد في نفس الكلمة. حب. مش أي إشكال. ده سبب المد حيب في نفس الكلم. وده سبب المد حيب في نفس الكلم. وده سبب المد حيب في نفس الكلم. بس ده الدل. هيبقى اتنين 2 بلاش 2 لان احنا هن 4 و بس وسبب المد مش هيبقى في نفس ليه الكلام بس سببين او تلاتة او المهم تبقى فاهم ده تقدم على ده ليه شايف في عنده 6 حركات كمان هو عنده حركات طب ماشي مش لا ما عليك من مسألة 6 مش هتبقى بالنسبه ايه ايه اللي ضعف بالنسبه لك ال ال اللي ضعف ماشي مش هي المساله مجرد الايه تغير مش كم وجهه ما فيش 2 لي؟ عشان ده وصل بس ده وصل بس وصله بس ايه؟ احنا قلنا المفصل ما فيش 2 ليه يا اخوانا عشان الطيبه والتشطيب ماشي ماشي ماشي في ايه؟ بناخد كله بناخد كله ايه؟ اسكت يا محمد كده في في مرض بسبب المد ما مثلاً كذبين هنا واصلاً وقفاً واصلاً فقط ممكن نضيف وقفاً فقط لن نرد تبه مكتبه من الكورة الضعف اول حاجة قوية واصلاً وقفاً. وقفاً بعد كده يليها السابت وقفاً فقط بعد كده يليها اضعف حاجة فيهم اللي هو اصلاً فقط صح كده؟ الوقت لا بس زي ما تحب <تصفيق> اخر حاجة خلاص بقى ايه؟ <تصفيق> مد البدل ده اضعف حاجة ليه؟ عشان اصلاً حرف المد ما كانش حرف مد ده كان تنوين ايه يعني عم ؟ كان كان اصلا ايه كان اصلا همزه كان اصلا همزه زي امنى قلنا كان اصلها ايه امنى ومنا ايه بدلين الهمزه دي حرف مد فانا عندي اصلا ده مش حرف مد اصلا اللي انا خليته حرف مد علشان سبب ايه سبب صرفي في الكلمه كده فهو اصلا مش حرف مد فعشان كده كان ايه اضعف المدود تمام طيب احنا عرفنا ترتيب الايه ترتيب المدود كويس يبقى لو انا مديت المد المتصل في كلمه اربعه هكمل ايه اربعه لو جه مد منفصل في في في جمله ومد متصل واجتمعوا مع بعض ومديت المنفصل خمسه امد المتصل قد خمسة خمسه ما امده ايه اربعه في المد الواحد يا ابني في المد الواحد انا بقول لو في متصل ومتصل في نفس الجملة تمد ده اربع يبقى تميدي ده اربع لكن ده منفصل ومتصل اقول لك حاضر نعم واذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس تمام؟ عندنا في موضعين للمد وإذ للملائكه تمام؟ فسجد على اكتمام الدين في نفس الجملة في نفس الجملة فسجدوا سجدوا إلا للوقت بس احنا عايزين المنفصل يتقدم طيب خلي المتصل هو المتقدم لو مدد ده اربعه تمام ينفع مدد ده خمسه لا ما يمدش خمسه ليه لان ده اضعف من ده يبقى مدد ده اربعه يبقى مده ده ايه اربعه تمام ولو العكس حصل وبقى المفصل قبل المتصل مديت المفصل خمسه يبقى لازم المتصل يبقى كام خمسة. ما ينفعش ايه اربعه ماشي كده طيب في القراءة يعني انت بتقرأ الربع دلوقتي كله تلتزم بنفس ايه اولا وحدة المدود بمعنى ايه وحدة المدود يعني مادية المتصل في موضع عدد معين من الحركات يبقى التزم في باقي القراءة ايه نفس العدد ده احسن حاجة ان تاخد المنفصل والمتصل والعارض اربع حركات وتريح دماغك طيب وطبعا إذا كان المتصل المتطرف الهمزه ومقوف عليه يبقى إيه ستة يبقى أربعة أربعة أربعة والمتصل يبقى ستة لو ايه لو متطرف مقوف طيب متطرف الهمزة ومقوف عليه عشان يعني اجتمع عن المتصل والعرض مع المتصل وفي نفس الوقت بعمل بعرض صح آه ده في سببين للمجد الهمزة والسكوم معه ايه ما احنا قلنا مش واج احنا قلنا وقت وده الافضل طيب خلاص بنكمل بالمرجع قلنا كل اربع اربع بال الست حركات هو متصل متطرف الهمزة الموقوف عليه إيه؟, ايه؟ كده اه. كده المره الجايه هيبقى نتكلم على اللي هو اجتماع سببين في نفس الكلمه. كده جينا في المراتب نخش بقى في مخارج الحروف Dat is niet